فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنة فبأي آلاء ربكما تكذبان ذوات أثنان فبأي آلاء ربكما تكذبان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 تابعوا راقا وجانا الجنّتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن انس قبلهم ولا جان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 ايربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلهة ربكما تكذبان مدهمان فبأي آلهة ربكما تكذبان فيهما عينان ضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان